بمنع شعوري لا يناجي شعورك بمنع شعوري لا يناجي شعورك قلبك عنيد وخافق الود حساس بمنع شعوري لا يناجي شعورك قلبك عنيد وخافق الود حساس بقطع رجا نفس اتمنى تزورك بجبر عزا قلب الشقاء وقطع الياس قلب الهوى ضاعوا غوى في بحورك نسيته نابه شاطئ العزم والباس لقيت في دربي بقايا زهور هامت على وجه البحر فوق قرطاس اخذتها وزرعتها تحت سورك على امل تنبت الى حب نساس سلام ابو عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر بنكود 22 70 70 7 اي الله